السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا من بيكم في لايف جديد في اللقاء الرابع مع كتاب قلب جديد لمن يريد بنحاول ان احنا يعني نصحح قلوبنا ونأخذ قلب جديد في دخولنا على رمضان عايزين قلوبنا تبقى قلوب جديدة قلوب طليق بهذا الشهر الكريم فبنحاول يعني نعمل وقافات تصحيح كده قبل رمضان فاتكلمنا في اللقاءات الماضية على اول لقاء كان نسميناه قلبي والبحر ورمضان كلامنا فيه على خطورة القلب بصفة عامة في السيئة الله سبحانه وتعالى وأوجه الشبه بين رمضان والبحر فالبحر مليئ بالمليئ باللحم الطري واللؤلؤ والمرجان لكن يحتاج إلى غواص يتعب ويغوص في البحر حتى يصل إليها كذلك رمضان مليئ بالفتوحات وبالكرامات لكن لمن يكتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم بعد كده في اللقاء الثاني اتكلمنا على الوقفة الصادقة مع نفسه الانسان محتاج انه يصدق ويعرف عيوب نفسه ويعرف كيف يصحقها وقلنا ان الشيخ ذكر مثلا مجموعة كبيرة من الاسئلة اللي ممكن كل واحد مننا يمسك وراء وقلم كده ويكتب عشان يعرف عيوب نفسه اللي هو عايز يتخلص منها ويعرف الطاعات اللي هو مقصر فيها وعايز يكتهد فيها باذن الله سبحانه وتعالى ده كان اللقاء الثاني في اللقاء الثالث اتكلمنا على مسألة تجديد الايمان في القلب وان الانسان محتاج انه يعمل حاجات عشان يجدد الامان في قلبه رقم واحد فيها هو الدعاء سألوا الله ان يجدد الامان في قلوبكم رقم اثنين هو التوبة رقم ثلاثة ان احنا نبعد عن الحاجات اللي هي مفسدات القلوب ورقم اربعة نعمل الحاجات اللي هي ممكن نسميها مصلحات القلوب ودي اربع حاجات اتكلمنا عليها في اللقاء الماضي النهاردة هنتكلم في الفصل الرابع اللي الشيخ سماه قواعد الابحار فالشيخ تكلم بها خلاص احنا الوقت يست وعرفنا أهمية القلب وعرفنا عيوب نفسنا اللي احنا عايزين نصلحها وعرفنا الطاعات اللي احنا عايزين نجتهد فيها كل ده كتبناه وعرفناه والمرة اللي فات دعونا الله عز وجل لأن يجدد الإيمان في قلوبنا وحاولنا نتخلص من مفسادات قلوب اللي في حياتنا خلاص رمضان قرب وهنبدأ نبحر في هذا البحر الخضم الذي يمتلئ بالطاعات الذي التي نريد وأن نحصلها خلاص احنا داخلين على رمضان معتش الله اسبوعين تقريبا وهنبقى في رمضان نعمل ايه وكيف نبدأ الغوص في بحر رمضان فالشيخ قال لك فيه حاجة اسمها قواعد الابحار فالشيخ قال لك قبل ما تبدأ احنا لو تفكروا مرة اللي فاتت قلنا ان اي انسان في طريقه الى الله عز وجل بيعاني من حاجته حاجة اسمها العوالق اللي هي الحاجات اللي بتعلق في القلب فتمنعه من السير الى الله سبحانه وتعالى وحاجه اسمها العوائق والعوائق دي الحاجات اللي انت ايه المطبطه اللي بتقابلك في الطريق يبقى في عوالق بتعلق في القلب وفي عوالق عوالق في القلب وعوائق على الطريق تمام اصعب الاثنين يعني ايه الاصعب الحاجه اللي في قلب اللي من السير ولا العقبات اللي بتقابله في الطريق لا شك الاصعب هي العوالق القلبية لان انت لو انت جواك طاقه حقيقيه قلبك سليم متجه إلى الله خالص لله سبحانه وتعالى مهما قابلك من العوائق هتتخطى لو الجبال قدامك هتده مهما كان قدامك هتقدر تتخطى ذلك المشكلة بتبقى فين دايما او اللي بيوقفنا دايما فين و بيعطلنا هو العوالق القلبية المشاكل القلبية اللي جوايا اللي هي بتصور لي العوائق بشكل كبير مثلا انا اسمي المثال ده مش في الكتاب ده انا بستطرد يعني لو انا مثلا عندي مشكلة كلام الناس انا قلبيا بعظم كلام الناس بزعل قوي لما حد يقول عليك الموحش بدايق جدا لو حد تكلم علي من وراي لو المسألة دي عندنا مشكلة قلبية فيها عطي للناس اكبر من حجمهم متعلق بكلام الناس وبقالوا علي ايه ويا ترى ايه اللي حصل لو انا المشكلة القلبية دي عندي اي عائق هيقابلني في كلام من الناس صغير قد كده هو هيوقفني ليه؟ لان انا اللي عندي التعظيم لكلام الناس فمثلا اخت من اخواتنا مثلا تتحجب حجاب الشرعي وكانت قبل كده مثلا حجابها مش مظبوط فلما تحجبت الحجاب الشرعي بدأ الناس تتكلم عليها والشيخة فلانة ومش عارف ايه ويسخروا منها ومن لبسها ويشوفها تتجاوز ازاي ومش عارف ايه وكلام زي كده حلو الكلام ده فحققته كلام ملوش اي قيمة لكن لو هي عندها تعظيم لكلام البشر هتتهز وهتبدأ ان هي تتردد ويا طرى اللي عملته صح ولا غلط يا طرى كمل ولا ماكملش يا طرى فعلا مش هتجوز لسلوان انا هتحجب يا طرى يا طرى ويقعد ايه الشيطان يكبر الموضوع عندها ليه لان هي اللي عندها مشكلة قلبية اللي هي تعظيم كلام البشر لكن لو هي عندها تعظيم كلام الله فقط وإن فليرضى عني الناس وأو فليسخطوا وإن كلام الناس لا تبالي به لو الناس كلها تكلمت عرف قول النبي عليه الصلاة والسلام إن إيه وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فخلاص هي عرفة أن الكلام لا بيقدم ولا بيأخر فساعتها كلام الناس مش هيجزها تمام يبقى فهمنا من المقدمة دي إيه إن دايما مشاكل الطريق بتأثر فينا ليه؟ لامراض القلوب اللي جوانا لكن لو إحنا قلبنا سليم ما عندناش تأثر بكلم البشر وعادة البشر وكلام ده كله مهما ناس كلمت مش يحصل لنا حاجة مهما الناس خفوا مش هنخف تمام؟ فده المقدم تعالى بقى نشوف الشيخ قال إيه؟ الشيخ بقى ذكر مجموعة كبيرة إلى ما من العوالق القلبية اللي عند معظم الناس يعني معظم الناس عندها المشاكل دي انا وانت ومعظمنا عندها المشاكل دي او بتقابلنا احيانا يعني مش دايما المشكلة دي عندي لا ممكن بيجيلي احيانا واحيانا بتغلب عليها فهو ذكر مجموعة من المشاكل اللي فعلا بتعط المعظم الناس عن السير الله اول مشكلة هذكرها يا شيخ مشكلة او مرض الخداع ايه مرض الخداع ده لكن ده ه Houseagi90 جزء من النفاق بس بيبقى إيه على درجات يعني فيه بيبقى كبير قوي في المنافقين الكبار بقى ربنا يعيزنا منهم ويبعدنا عنهم وفي في الإنسان اللي هو عنده بعض نزعة نفاق بتأتيه أحيانا اللي هي إيه يخادعون الله وهو خادعهم تمام إن الإنسان يبدأ يخادع أو يظن أنه يخادع ربنا إزاي الكلام ده إن يقول أنا بحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول انا بخاف من النار وبخاف من جهنم وبخاف معلش النت كان فيه مشكلة فيبدأ ان هو يقول حاجات ويعمل خلافها يقول انا بحب الله بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتابعه امرأهما يبدأ يقول انا بخاف من النار ويعمل معاصي يبدأ يقول انا زاهد ما يمنش اصلا المال وكذا ويفني حياته كلها في الجري وراء المال والمتعة الدنيوية وهكذا ان هو يبدأ ايه يقول كلام ويعمل خلافه ودي من اعظم مشاكل معظم الناس بتواجهها اللي هي مشكلة خداع النفس ان النفس بتخادع تقول كلامه وتعمل عكسه تمام طيب دي مشكلة عندنا او عند كثير مننا حلها ايه فالك حلها ببساطة ان انت تواجه نفسك ازاي انا اعود مع نفسي كده اقول والله انا مثلا بقول ان انا بخاف من النار وبخاف من العذاب وبعمل معاصيب انا عندي ايه عندي نقص في الخوف من الله ومن عذاب الله يبقى انا شخص مشكلت صح ماقولش لا انا بخاف وبعمل معاصي لا انت ما بتخافش إن انا عندي نقص في الخوف طب اعمل ايه عشان احصل الخوف اللي, اللي خليني ابعد عن المعاصي اكرأ بقى اكرأ في قول الله عز وجل وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة النار وعن عذاب اهل النار فابدأ ان انا اخاف زيادة فابعد عن المعاصي طب العكس واحد لك انا بحب ربنا وبحب النبي عليه الصلاه والسلام ثم لا يمتثلوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام تيجي تقول له ده كذا يقول لك لا وما يعملوش كذا ربنا بيحبه وما يعملوش ده كذا ربنا فرضه وما يعملوش طب انت لو بتحب ربنا كنت عملت. صح مش ربنا قال كده كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتباع النبي عليه الصلاه والسلام هو علامه حبنا لربنا تمام طب انا لازم اتبع عندي نقص في الاتباع يبقى فيه نقص في المحبة صح كده يبقى انا شخص مشكلتي صح مش اقول انا بحب وما بتتبيعش لا انا ما بحبش الحب اللي لازم اوصله طب اعمل ايه انا عرفت مشكلتي عندي نقص في المحبة اقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ في صفات الله عز وجل ودي اكتر حاجات حبيبك في ربنا على الاطلاق هي صفات الله عز وجل لو لما تكرأ وتعرف يعني ربنا رحيم يعني ربنا تواب يعني ربنا غفور يعني ربنا ودود يعني ربنا شكور تكرأ الكلام ده وتفهمه وتعيش معه هتحب ربنا اكتر ساعتها اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام هيزيد اكتر تمام يبقى احنا بنقول ايه بنقول ان احنا عندنا مشكلة الخداع النفس بتخدعنا تقولك انها بتحب ربنا وانت ما بتتبعش النبي عليه الصلاة والسلام لك انت بتخاف من النار وانت بتعمل معاصي دي مخادعة من النفسي عايز تقولك انت كويس ما تحاولش تصلح النفس هي اللي بتخادع تمام طب اعمل ايه لا انا اقف وقفة صادقة طالما في نقص في الاتباع في نقص في المحبة في زيادة في المعاصي يبقى في نقص في الخوف احصل اسباب الخوف واسباب الحب عشان اقدر ان انا اصلح زيادة المعاصي ونقص الطاعات في حياتي تمام يبا دي رقم واحد اللي قال الخداع وازاي نحلها رقم اتنين بعد الخداع في صفة تانية خطيرة جدا جدا جدا وهي الجبروت ان النفس متجبرة بطبيعة الحال يعني متجبرة يعني دايما النفس عايز اللي ليها حتى هو ضرب مثال ايه بقول المنافقين للنبي عليه السلام هل لنا من الامر من شيء احنا عايزين لنا حاجة وقالك دي قول قول فرعون اليس لي ملك مصر اللي هي النفس عايزة يبقى ليها حاجات طب ايه مشكلة إن النفس عايزة تبقى ليها مع العبادة ان العبادة المخلصة الصادقة لله لا تجد النفس فيها حظا يعني ايه يعني انا مثلا لو قفلت على نفسي ببقطي ومسكت مصحفي ومحدش سمعني وبراجع قرآني او بقوم الليل او بذكر الله او بسمع حاجة تقربني من ربنا وأنا الوحدي كده النفس مش لقيا ليه حاجة يعني فين الرياء فين العجب فين, فين الراحة فين مش لقيا حاجة تستمتع بياه النفس النفس دايما عايزة إيه حاجة ليها حاجة ليها تمام فهي مش لقيا حاجة في العبادة فجبروت النفس بينهك عن العبادة ان أن suppose ما هي تعمل عبادة مخلصة تلاقيه نفسك مش قابلاها صعبة جدا أم لا نفسك تطيعك في العبادة لو ده النفس الطبيعية بقى اللي مش مروضة يعني النفس الشريرة اللي جوانا دي امتى تطيعك لما يكون العبادة فيها حظ نفس هتنفق ليقال جواد الناس شايفة هتعلم العلم ليقال عالم هتقوم الليل ليقال عابد لما الحاجات دي تبقى موجودة تلاقي العبادة سهلة ليه العبادة سهلة عند الرياء لان النفس بتستولي على العمل تمام طيب ازاي انهى نفسي عن جبروتها دوت ان انا فكرها دايما بالموت وهو ده علاج الجبروت اللي هو ذكر الموت يعني ايه حتى هو سأل اسئلة فكم ستحتاج من المال بعد الموت بما ستنتفع من المناصب بعد الموت كم سينفعك ثناء الناس بعد الموت انا الوقتي يعني اسأل نفسي سؤال انا لو هموت بكرة الصبح لو انا عارف ان انا بكرة الصبح هصلي الفجر هلاقي ملك اللي مستنيني تخيل يعني كل العبادات اللي انا هعملها النهاردة هعملها ازاي اولا كم العبادات هيزيد جدا سينان الاخلاص فيها هيبقى عالي جدا ليه لان انا لو البلد كلها العالم كله بيبص علي وانا بصلي ده انا هموت بكرة هل سناء الناس دي هتنفعني في حاجة هل زموهم هينقصني في حاجة مش هينفع فساعتها جبروت النفس يروح بقى فيبدأ الاخلاص يدخل العمل تمام؟ يبقى ده المشكلة التانية اللي هي جبروت النفس ومحاولة استيلاء النفس على الاعمال وحلها هو ذكر الموت. اجمل حاجة ان احنا ايه بنقول المشكلة وحلها. مش مسألة ان انا اوصف المشكلة وخلاص. لا ما هو التشخيص صحيح نص العلاج بس فين العلاج? فلازم اخد خطوات. عارفنا ان فيه خداع. الحل ان الانسان يواجه نفسه ويعرف المشكلة فين? ويحلها. الحل ان فيه جبروت في نفسي. الحل إن انا اذكر نفسي بالموت عشان حظ النفس يروح من العمل طيب المشكلة التالتة الغرور ان الانسان يغطر بقليل العمل يعني ايه مشكلة الغرور دي بقى ان انا اوصل لمرحلة ان انا اقول ان انا كده كويس او ان انا ان شاء الله من اهل الجنة او ان انا مش محتاج اعمل اكتر من اللي بعمله هو ده الغرور وهو ده الكبر ودي مشكلة خطيرة جدا جدا جدا خطرتها فين ان معصية القلب اعظم بكثير من معصية الجوارح يعني الكلام ده تخيل وشيخ ذكر حديثين في المسألة دي قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق حلو الزنى والسارقة دي اعمال جوارح معاصي جوارح وفي نفس السياق أو في حديث آخر يعني على نفس في المقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال وذرة من كبر تخيل أن زرة واحدة من كبر تمنع من دخول الجنة والزنة والسرقة مش هتمنعك من دخول الجنة طبعا برضه عشان نبقى فاهمين الكبر اللي بيمنع من دخول الجنة مش معناها أنه يبقى مخلط في النار ولكن يمنعه من دخول الجنة ابتداءا يعني هيعذب الأول تمام والزنا والسرقة برضو مش معناها ان انت هتدخل الجنة ابتداءا ولكن لا تمنع من دخول الجنة ممكن يعذب أم لا ويدخل الجنة وممكن ربنا يعفو عنه ويدخل الجنة ففي النهاية هي دي زنوب ودي زنوب والاتنين ممكن ربنا يغفرهم ومتدخل الجنة بس عايزة أقف, أقف مع ازاي النبي عرضهم عليه الصلاة والسنة يعني هما الاثنين في الآخر زنوب وكبائر وممكن ربنا يعافو عنه لكن شوف عرض النبي عليه السلام للكبر قالك لا يدخل الجنة فيها ترهيب جابت قوي وبرضو الزنا فيه ترهيب بس قالك مش هيمنعك من دخول الجنة فيحسسك النزام بالقلب ده عظيم جدا مع ان في النهاية في الحقيقة يعني عند جمع الحديث في المسألة والآيات الاثنين زنوب والاثنين ممكن يتغفروا بس تشوف النبي رهب من الكبر ازاي ترهيب عظيم جدا ما قالهاش في الزنة ما قالش ان ايه ان الزني لا يدخل الجنة ما قالهاش لكن قالها في الكبر فيعرفك ان ذنب القلب ده عظيم جدا جدا جدا وده اللي احنا عايزين نوقف عنده ان كيف ان ذنب القلب خطير جدا في علاقتك بربنا طيب ايه بقى المشكلة هنا بنقول مشكلة الغرور ان واحد يقول انا ان شاء الله من اهل الجنة او انا مش محتاج اعمل طعاة انا كده كويس المشكلة هنا فين ان النبي عليه الصلاة والسلام ما قالهاش ان ابو بكر ما قالهاش افضل الامه النبي عليه الصلاه والسلام قال لن يدخل احدكم الجنه عمله قال ولا انت يا رسول الله شوف النبي النبي قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته يبقى النبي عليه الصلاه والسلام وهو خير البشر على الاطلاق قال ايه قال الا ان يتغمدني الله برحمته ده عليه الصلاه والسلام ما كده كويس ما قالش كان بيستغفر في المجلس ال71 مرة يبقى انا اقول انا كده كويس. يبقى انا اقول انا ان شاء الله من اهل الجنة. ازاي ازاي انسان يصل بيه تفكيره الى هزا الغرور. ودي المشكلة اللي بتوقفك عن السير وتوقفني عن السير. ان انا حس ان انا كده كويس فده يؤدي الايه بقى? يؤدي ان انا استهين بالمعاصي. ان انا ما عمل ما عادي يا عم انا كويس اصلا فمش مجاتش على المعاصية دي. كويس. وايه استهتر بالمعروف. احكر المعروف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحكرنا من المعروف شيئا ابدأ اجي اعمل طاعة يا عمي مش مشكلة ما جاتش على الطاعة دي منايا عملت طاعة هي الغرور ده اللي بيضيع الانسان والخليب عن طريق ربنا سبحانه وتعالى طيب يبقى احنا قلنا في المشاكل قلنا منها المخادعة قلنا منها الجبروت وقلنا منها الغرور رابع مشكلة ودي من اعظم المشاكل الشح يقول الله عز وجل واحضرت الانفس الشح احنا دايما بدأ كده صح عايزك تكمل كده الشح على ايه واحضرت الانفس الشح يعني ايه ما ان الشح منصوب دي معناه الشح مفعول به يعني, يعني يعني الانفس احضرت جعل فيها الشح الشح هو المفعول به كان بعض الناس ما يسمع الآية انا كنت زمان بسمع الآية دي اول ما اسمعتها قبل ما اقرأ تفسيرها يعني كنت فاكر ان معنى الآية ان ربنا سيحضر النفوس الشحيحة عشان يحسبها يعني انا كنت في كده فطلعت لا واحضرت الانفس الشح يعني احضرت اي جعل في الانفس الشح. تمام يعني ايه الآية دي يعني كل نفس شحيحة ده مسألة منتهية يعني مثلا ايه لو حد يقال لك شح... لا انا مش شحيح انا كريم اوه اتفكر كده انت شحيح وانا شحيح وكل بني ادم احضر فيه الشح لذلك قال الله عز وجل وميوق شح نفسه الشح صفة لازمة للنفس كل انسان جوا شح لكن الفكرة في ايه عشان تبقى مفلح لازم تتقي هذا الشح مش هتشيله ومش هيروح بس بتتقيه بتبعد عنه بتتفادى بتتغلب عليه لكن مش هيروح موجود معك تمام طيب ليه بنقول موضوع الشح ده الشح ده بقى من اعظم الافات اللي هو البخل بالمال والوقت والنفس في طاعة الله سبحانه وتعالى يعني دايما بتشوفه كده فيه بسطة على الفيس ناس كده بتكتبه لك إيه؟ هي ليه 100 جنيه لما بدخل بيها السوق بحس انها صغيره قوي ولما بدخل بيها الجامع واحطها في الصندوق بحس انها كبيره قوي هو ده الشح ان انا نفس ال100 جنيه لما بحطها في صندوق الصدقات بحس يا ده انا تبرعت ب100 جنيه 100 جنيه تعمل ايه ولما بروح السوبر ماركت اشتري شويه حاجات وادفع 100 جنيه ده ال100 جنيه ما جابتش حاجه ده ال100 جنيه دي قليلة هو ده الشح ان انا اخرج اروح المستشفى اشتغل نوبتيه 12 ساعة او 8 ساعات على حسب انت شغال فيه واروح بيتي مش عارف اقوم الليل ساعتين او مش عارف اقعد عن مصحف واطلب العلم ساعتين او مش عارف ادي لعبادة من العبادات اي ان كان هي ايه ساعتين طلب علم دعوة قرآن قيام ليل صلات رحم مش عارف اعملها ازاي ازاي قدرت تعمل الاولى ومش قادر تعمل التانية هو ده الشح ان انا الحاجة للنفسي في من وراها فلوس في من وراها منفعة في من وراها حاجة لنفسي بعملها وأنا مستريح الحاجة اللي لله بشح فيها هو ده الشح طيب دي المشكلة اللي هي المشكلة الرابعة حلها ايه حلها ان انا افكر بالمعادلة دي عملت ايه للدنيا وعملت ايه لله وقارن بينهم على الدوام يعني كل يوم كده انا صرفت قديه من وقتي في حاجات ممكن تقول لي يا فان هي صالحة برضو مفيش مشكلة بس فيها حظ نفس فيها فلوس باخدها فيها اجر باخده فيها مرتب فيها سناء من الناس فيها حظ نفس ان انا بفرح وانا قعد مع صحابي مهدي برضو ممكن ابقى محتسب ان هي صالحة بس برضو فيها حظ نفس وفي حاجة فيش فيها حظ نفس ان انا قاعد لوحدي كده قافل على نفسي قطي وبذاكر طلب علم او بقرأ تفسير القرآن او بقوم الليل او بذكر الله او بحاسب نفسي على الزنوب بتاعتها دي حاجات مفيش فع حظ نفس اقارم بالمساحة ده في حياتي ومساحة ده في حياتي وهو ده بقى النبي عليه السلام قال عنه ساعة وساعة ساعة في المباح من الدنيا والحاجات الجميلة للانسان بيعملها وحلال ولو فيها نية وبيجد فيها ايه متعة وحاجات تانية الانسان ما بيجدش فيها الا مجاهدة هي دي الي ساحة وساحة. مش ساحة في الحرام وساحة في اللاء ساحة في الحاجات اللي فيش فيها حظ نفس وحاجة في الحاجات اللي فيها مجاهدة للنفس حاجة فيها حظ نفس حلال وحاجة فيها مجاهدة للنفس وporte طاعة ممكن للاتنين يبقوا طاعة بس لازم أنوح بين الاتنين حتى لا تملي النفس يبقى دي المشكلة الفارباء وهي مشكلة الشح بالوقت والجهد والمال في عبادة الله سبحانه وتعالى مشكلة الخامسة التحصر على الدنيا وجاب لك الآية ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم ايه موضوع ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم دي اللي, اللي ربنا قالها دي تقالت عن المنافقين اللي لما مكلهم حد في الجهاد قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا تمام ايه موضوع التحصر بقى على الدنيا له ان الانسان يبقى دايما حتى لما بيبزوا للطاعة يرجع تحصر يتصدق ويرجع يقول يا خسارة. ده الفلوس دي كان ممكن اطلع بها رحلة ثلاثة ايام مش عارف في السحل الشمالي. ده الفلوس دي كان ممكن اروح بها السوبر ماركت اجيب للعيال كذا وكذا وكذا. ده الفلوس دي كان ممكن اشتري بها كم كيلو لحمة. الفلوس دي كان ممكن اعمل بها كذا وكذا وكذا يبدأ يتحصر على ما فعل. ودي مشكلة بتأتي بعد الفعل. يعني مشاكل اللي فاتت دي. اللي هي الخداع والغرور والشح دي كلها كانت مشاكل قبل الفعل قبل ما لكن مشكلة التحصر دي بعد الفعل انك تعمل الحاجة انت نفسك يعني او اللي حواليك يحصروك عليها وضرب مثال مثلا اللي يجي يطلع عمرك فتيجي امه تقول له يا ابني انت تعبان طول السنة في الشغل وعملت تجمع القرش على القرش ولادك اولى به عين وؤمن مستقبلك طالع عمره ليه من تعتمرت قبل كده تحسير على الدنيا يجي امراتك تقولك مش كنا اولى بالفلوس دي كنا غيرنا العفش ولا كنا نجدنا المراتب ولا كنا عملنا كذا وكذا او كنا نقلنا في شقة اوسع او, أو تحسير على الدنيا طب نعمل ايه الحل في المسألة دي ان تعلم كما قال الله عز وجل ان من اموالكم وأنفسكم عدو لكم إن في أحيانا بيبقى المال النفس والأهل عدو ليك فاخد بالك وضرب مثال جميل جدا للرجل اللي هو في حديث الثلاثة والصخرة اللي قام وحاطت العشاء بتاع أبو أمه على أديه والصبيته يتضاغون عند قدمه قاعد شايل اللبن بتاع أبو أمه عشان يشربهم وولاده بعياته يعني ممكن ولاده يصعب عليه لكن هو اثر هذه الطاعة على رضا اولاديه هو ما ضيعهمش يعني شوية الجوع للعيات اللي امه وعياته ده ما جاب لهمش مرض ولا حاجة كان يأثم في ذلك او ما جاب عمل لهمش مشكلة لكن ايه يعني جعه شوية وصبره وكاله في الاخر عادي مش حرام يعني لو كان حرام لا يضيع عياله لا حرام لكن عياته شوية في مقابل انه هو جاهد نفسه على الاستمرار على جر ابوه امه مش مشكلة فقالك كده برضو انت احيانا نفسك هتعيط مرتك هتعيط أمك هتعيط حاجات زي كده في حاجات ليس فيها لهم حق لو أمك لاها حق يبقى بر الأم أكبر لو أولادك لهم حق لا يبقى لا تضيع من تعول لو زوجتك لاها حق لا تضيع حق زوجتك لكن ممكن يطلبوا منك حاجات لك مثلا إيه؟ أمك تعيط يقولك احلق لحيتك لا بتحلقش لطاع المخلوق في معصية الخالق مرتك تعيط يقولك عايزين جدد العفشة ما تطلعش عمرة لا تعيط واطلع العمرة وهكذا يماذا لما يكون في تعارض في حاجة فيها رضا للناس في حاجة مش حقهم وحاجة انت هتصل بها إلى الله فلا تؤثر أحدا بحظك من الله وده مسألة التحسر على الدنيا اوعى تتحصر على حاجة انفقتها في الدنيا يقولك ولادك أول أولى من مين من ربنا بيتك أول أولى من ربنا صحتك أولى من ربنا ازاي ربنا هو الاولى سبحانه وتعالى في كل ذلك ده كله بعض المشاكل اللي بتقابلنا قبل الابحار في الطريق الله سبحانه وتعالى وزاي نحلها طبعا انا كان نفسي يعني ايه نطول اكتر مكتبس حاسن الوقت عدة مننا فخلاص هنكتفي بهذا القدر النهاردة وان شاء الله المرة الجاي نكمل الفصل الرابع في قواعد الابحار في مشاكل بقى تانية برضو بتقابل نفسه ازاي نحلها ويزاكم الله خيرا وصلى وسلم وبرح على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير والحمد الله رب العالمين اه الاخوة بس كانوا طلبوا احيانا ان احنا ايه لو حد عنده سؤال في اللي قلناه يبعثوا لان فيه استفشارات كتير بيجي لعالخاص بعد الحلقات النقطة الفلونية ما فيمنهاش لا عايزين كزا الحتة الفلونية عايزين. فلو حد عنده سؤال يكتبه بسرعة ونجاوبه عليه ان شاء الله يعني المرة اللي فاتت برضو على سبيل المثال حد بعت لي قال لي ان اه في حتة كده قولت ايه ان انت ما تتعلقش تعلق زائد بمالك وصحتك واولادك و وا وا وخلي راضي بقضاء الله ورزق الله فحد بعتلي قال لي يعني مثلا ما اخدش الدواء بتاعي مثلا عشان ابقى راضي لا مش ده معناه انا بقول ما تتعلقش تعلق زائد يعني ايه يعني انت مثلا اه او انا مريض اخد دوايا فيش مشكلة لكن اننا زي بعض الناس بتنشوفها في المستشفيات يعني عنده رعب من المرض. كل يوم جاي يكشف وهو ما عندهش حاجة. ده تعلق زائد بالصحة. او واحد تاني عنده تعلق زائد بالمال عمال يعده والليل وي... والنهار عمال يحسب الذي يجمع مالا وعدده وعمال يحسب جيبت كم وبكرة كم وصرفت كم وهحوش كم وهاشتري ايه ده تعلق زائد بالمال لكن اسعى في طلب الرزق الحلال ما حدش يقولك حاجة اسعى في تحصيل الصحة بتاعتك وتحسينها وإن لبدنك عليك حق ما فيش تعارض لكن التعارض فين التعلق الزائد مش مجرد الاخذ بالاسباب. تمام? فده كان سؤال مرة اللي فاتت حبيت ان انا جاوبه برضو. ولو حد عنده سؤال عن اللقاء النهاردة في دقيقة كده نجاوبه. وجزاكم الله خيرا. طيب الحمد لله انا فيش حد عنده سؤال. فان شاء الله اللقاء القادم. ممكن ما تبعتولي الاسئلة على الخاص لو حد عنده استفسار. او في تعليق على الفيديو. وان شاء الله هجاوب المرة جاية. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.